سبح اسم ربك كما علا الذي خلق فسوى والذي قدّر فهدى والذي أخرج المخلوقات فجعلها ونيسرك للعسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد عن إياك إن الصراط المستقيم، صراط الذي أنعمت عليه، غير مختوم عليه ولم طال. هل هذاك حديث غاشية؟ وجو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى وَلَا تَضْمَأُ وَلَا تَحْزَنُ وَلَا تَكْدُحُ وَلَا تَشْقَى وَلَا تَعْرِفُ الْحُزْنَ وَلَا الْغَمَّ وَلَا تَعْرِفُ الْبَرْدَ وَلَا الصَّيْفَ وَلَا تَحْمِلُ وَلَا تَحْمِلُ أفلا يرون إلى اليمين كيف قضت وإلى السماء كيف صيفت وإلى الجبال كيف نُصبت وإلى الأرض كيف سُطحت ذلك إنما تذكرت لاست عليهم بمصير إلا من تولى وكفر سيُعذّب na dee, dee, dee, dee, dee.